بوك تو شتريت ساتي تري في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان تميزو تلك هي حديقه الحيوان هل هي حديقه الحيوان تم سو جرافه هنالك الزرافات هنالك الزرافات gdzie są medwedzie اين الدببه <تصفيق> اين الدبب gdzie <تصفيق> أين الفيالة؟ كده سو هدي؟ أين الحيات؟ أين الحيات؟ كده سو لبي؟ أين الأسود؟ أين الأسود؟ معي كاميرات صور معي كاميرا صور Mam też filmową kamerę. Mam i kamerat wideo. Mam kamerę wideo. Gdzie jest bateria? Ayna tūjad batṭāriyya? Ayna tūjad batṭāriyya? Gdzie są tu ciągi? Kde sú klokani? Ejna l kangar. Ejna al kangar. Kde sú nosorožce? Ejna wahidul karun? Ejna wahidul karun? Kde sú záchody? Ejna tužedu dauratumia, hamma? Ejna tužedu dauratumia? Tam je. Kaviareň hunaka maha hunka maha tam je reštarácia hunka matam hunka ma kde sú ťavyel žimel ne žimel kde sú gorili a zebry? اين الغوريلاات والحمور الوحشيه <تصفيق> اين والحمور الوحشيه gdzie są tygry النمور والتماسيح النمور والتماسيح